لم تجب عن السؤال الإجابة الصحيحة هي ألف تذكر هذه العلامة مستعملي الطريق بتحديد السرعة المعمول به بهذا الطريق تجاوز هذا التحديد للسرعة بثلاثين كيلومتر في الساعة ينجر عنه خطية مالية هامة